إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما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 مَا صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقَدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا With viv 유튜� You وَيَطُوفُ to Sai maximizes Your worship And You beat them up turn When You read them عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم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 وَمِنَ الليْلِ فَسجُدِ لَهُ وَسَبّحهُ لَلَ طَوِيلَ إِه أُلَ إِحُّونَ العاجِلَةَ وَيَذَبُونَ وَر أَهُم يَوم سَقِيلَ نَحْنُ خَلَقونهُ وَشَدَدنَ